أبصارها خاشعة يقولون إن لمردودون في الحافره أذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كره خاسره فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهره هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى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 والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطام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 نفس عن الهوى فإن الجنة هي المعوار يسألونك عن الساعة عيان ورسالها في معروت من ذكرها إلى ربك موتها إنما أنت منذر من يخشى كأن كأنهم يوم يرونها، كأنهم يوم يرونها، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.